بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالحديث الثاني في باب استقبال القبلة هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت الذي جاءهم قيله عباد بن بشر وقيل أبو نهيك أو بن نهيك وذهب الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن عباد بن بشر أو بن نهيك هو الذي أخبر بتحويلها لبني حارثة في صلاة العصر وبنو حارثة مكانهم في شمال المدينة ليس في قباء تعرفون مسجد القبلتين تلك أرض وديار بني حارثة فالحاصل عندنا المسجد النبوي تحول صلي فيه إلى القبلتين وكذلك أيضا في مسجد قباء وفي مسجد بني حارثة تحولت القبلة فجاء آت إلى بني حارثة هؤلاء وهم الذين ورد في قوله تبارك وتعالى يقولون إن بيوتنا عورة فهي خارج الخندق يعني عرضة للعدو وللسراق وما أشبه ذلك ليست داخلة في الخندق إذا كنتم تعرفون المدينة الآن تتعرفون جبل سلع الخندق خلفه وعسكر المسلمين ظهورهم إلى الجبل تعرفون المساجد السبع؟ ما تعرفون شيء طيب على كل حال فال... فديار بني حارثة هي موضع مسجد القبلتين إذا تعرفون مسجد القبلتين مسجد مشهور نعم فعلى كل حال الحافظ بن حجر يرى أن عباد بن بشر أو أن ابن نهيك هو الذي أخبر بتحويلها لبني حارثة في صلاة العصر وذكر أيضا احتمال أنه أخبر هؤلاء وهؤلاء فهؤلاء وقع لهم إخبار أثناء الصلاة وهؤلاء وقع لهم إخبار أثناء الصلاة فهنا في حديث ابن عمر أنهم في صلاة الصبح في مسجد قباء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وفي بعض الروايات فاستقبلوها لكن الرواية المشهورة بالأمر استقبلوها أمرهم بهذا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة يعني أثناء الصلاة يعني عكسوا الوجه تماما بدلا ما كانوا يستقبلون الشمال صاروا يستقبلون الجنوب رجع الإمام ودخل بين الصفوف وتقدم وعكسوا وجهتهم نعم فالحاصل أن هذا الحديث يمكن أن يستنبط منه وجوب استقبال القبلة فاستقبلوها فاستقبلوا أثناء الصلاة مع ما في ذلك من الحركة فلو كان يسعهم إتمام الصلاة التي ابتداؤها حيث توجهوا إلى القبلة المنسوخة لعذر وهو أن الخطاب لم يبلغهم فلو كان يعذر أحد في ترك الاستقبال مع علمه بالحكم وقدرته على التحول أو الاستقبال لعذر هؤلاء لقيل إنه لا يلزم ذلك وأنه لا يجب فطالما أنه لا يجب فحفظ الخشوع في الصلاة والتقليل من الحركة أولا فدل ذلك على أنه أنه واجب. وهكذا الأمر في قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا فولوا وجوهكم شطرة وهذا أمر والأمر, والأمر للوجوب وكذلك في حديث المنسي صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وهو في الصحيحين أمره أن يستقبل القبلة ولا يوجد صارف يصرف هذا من الوجوب إلى غيره وهذا الحديث فيه فوائد أخرى كثيرة مسألة خبر الواحد وأنه يوجب العمل فهؤلاء عملوا به وبنوا عليه نعم وهذا هو الصحيح في المسألة أن خبر الواحد يجب العمل به وهل يفيد العلم الأقرب أنه يختلف فتارة يفيد العلم وتارة يفيد الظن الغالب وتارة لا يقتضي علما ولا ظنا غالبا وإنما قد يحصل بمقتضاه الشك وقد يحصل قد يقع في نفس السامع التكليد فهو يتفاوت ليس على مرتبة واحدة من حيث إفادته للعلم وتعرفون كلام كثير من أهل العلم كالإمام البخاري وجماعه واختيار شيخ الإسلام أنه إذا احتف بالقرائن أنه يفيد العلم نعم فالحاصل أن هذه النصوص تدل على وجوب استقبال القبلة، وأن الإنسان قد يعذر في ترك الاستقبال في بعض الأحوال، فتصح صلاته. فهذه الحالة التي أمامنا ترك الاستقبال في أول الصلاة مع أنه قد ورد النسخ نسخ استقبال بيت المقدس، نعم. وقال أنزل عليه الليلة قرآن فنزوله كان قبل الصلاة قطعا وهؤلاء ما بلغهم ولذلك فإن من شروط التكليف المعروفة هناك شروط عامة في جميع أنواع التكليف وهي العقل والإسلام وبلوغ الخطابة بلوغ الخطاب هذا في جميع الأحكام وهناك شروط للتكليف تختص بكل عفوا وهناك شروط تختص بكل حكم بحسبه فنضع شروط التكليف اللي هي العقل وبلوغ الخطاب زائد الشروط المختصة بالعمل المعين مثلا في الصلاة دخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة والنية عندما نعدها من الشروط وما إلى ذلك في الصيام دخول الشهر والنية فالحاصل أنهم هنا ما بلغهم ذلك إلا في أثناء الصلاة فبنوا على صلاتهم التي لم يستقبلوا في أولها واعتد بذلك وصحت نعم فدل على أن الإنسان قد تصح صلاته إلى غير القبلة لعذر لعذر فهنا ما بلغهم ومن الصور التي تصح فيها إلى غير القبلة لعذر مثل ماذا لو أنه اجتهد في طلب القبلة ثم أخطأ اجتهد اجتهادا سائغا ثم أخطأ فإنه تصح صلاته لو اكتشف بعد الصلاة أن صلاته كانت إلى غير القبلة ويدل عليه ما ذكرنا في نزول قوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فسم وجه الله لما خفيت عليهم القبلة فصلى كل رجل على حسب اجتهاده فلما أصبحوا نظروا فإذا بهم قد أخطع بعضهم القبلة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وكذلك لو أنه ابتدى الصلاة باجتهاد سائغ ثم جاءه مخبر وأخبره أثناء الصلاة وقال له أم تتصلي إلى غير القبلة القبلة منها هنا فما الحكم نقول يتحول أثناء الصلاة وصلاته صحيحة متى إذا كان اجتهاده سائغا نعم كذلك لو أن الإنسان محبوس في مكان مربوط لا يستطيع يستقبل القبلة فإنها تسقط بالعجز وهكذا لو كان مريضا في مكان لا يستطيع يستقبل فنقول تسقط عنه في هذه الحال وهكذا في حال الالتحام في الحرب يسقط عنهم الاستقبال نعم فإلى غير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا وهكذا في النافلة وهكذا في النافلة كما تدل عليه الأحاديث التي في الباب وحينما نقول لاجتهاد سائغ فمعنى ذلك أنه لو اجتهد اجتهادا لا يسوغ لا يعدر به مثله فإنه لا تجزئه مثل ماذا اجتهاد غير سائغ لو أنه في وسط البلد مثل بعض الشباب أحيانا نحن في الدرس في مسجدنا هناك أجلس من هذه الناحية من هذه الناحية جنوبا فيأتي بعض الشباب ويظنون أن العادة أن يجلس ال اللي يقدم الدرس في صدر المسجد أو في عند المحراب فيأتون ويستقبلون الجنوب ويصلون هذه تتكرر عندنا. فمثل هؤلاء هل يعذرون لو وجهوا هل يتوجهون إلى القبلة ويبنون على أول صلاتهم ولا يقطعونها لأنها باطلة فهذا الاجتهاد غير ساب وسط المسجد وهكذا لو كان في البلد لو كان في البلد واجتهد فما الحكم كثير من الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يصح الاجتهاد في البلد لوجود المحاريب والمساجد والناس ويخبرونه والأقرب الله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل أحيانا يكون الإنسان في ناحية من البلد لا يوجد فيها مساجد نعم لا يوجد فيها مساجد وفي ساعة لا يتسر للخروج مثل المرأة امرأة سكنت في ناحية من البلد ما حولها مساجد تفتح النوافذ تنظر كذا تسأل اللي يعملون في هذا المكان في الفندق في الكفار ولا يعرفون القبلة جيد ماذا تصنع نقول انتظري حتى يخرج الوقت ولا خروجي ابحثي عن مسجد امشي مسافات قد يكون المسجد المكان اللي تسكن فيه في ناحية البلد ما فيه مساجد حوله فماذا تصنع نقول في هذه الحال يجتهد إذا ما حوله مساجد يجتهد لكن إذا كانت المساجد على يمينه وشماله يجتهد نقول لا يجتهد وهذا يقع للناس كثيرا للنساء وللرجال النساء يأتين ويزرن إحدى صواحباتهم ويحصل السؤال عن هذا كثيرا تقول فاجتهدنا وصلينا المغرب وصلينا العشاء وتبين أننا نصلي على جهة أخرى تماما طيب لماذا؟ هل هذا محل اجتهاد الآن؟ أو يسأل لربما سأل إنسان لا يعرف أنه مسلم أو غير مسلم رجل من العمال اللي يعملون في الشقق المفروشة أو غير ذلك قال وين القبلة؟ قال له من هنا من لا يثق بخبره أو سأل طفل ففي هذه الحال لا يعدر وإنما يرجع في ذلك إلى من يطمئن إلى خبره إلى خبره هذا حيث لا يكون الاجتهاد وأما حيث يسوغ الاجتهاد فإن كان أهل للاجتهاد قادرا عليه اجتهد وإن كان غير قادر لا يعرف شيء بعض الناس يقول أنا لا أعرف لا جنوب ولا شمال ولا شرق ولا نجم ولا شمس ولا شيء ما يعرف شيء هذا يجتهد؟ ما يجتهد؟ إن وجد من يقلده فيسأل يسأل من؟ يسأل من يثق به فإن سأل من لا يطمئن إلى خبره لا يجزئه فيسأل من يطمئن إلى خبره ويقلده يصلي في صحراء نعم ولا يعرف أين يتجه فيوجد أناس يمرون ويقفون فيسألهم أو ينظر أين يصلون على الأقل أين يصلي الناس إلى أي جهة مثل الذين يصلون في مزدلفة مثلا الآن وضعوا إشارات ولوحات لكن كان الناس يصلون إلى جهات متعددة بل في ميناء نعم فمثل هذا ماذا يصنع؟ نقول يسأل من يثق بخبره إذا كان لا يستطيع أن يجتهد هو فإن كان يستطيع أن يجتهد فلا يجزئه أن يقلد غيره ولذلك إذا اختلفوا في القبلة اختلفوا فيها اختلف اجتهادهم كما في الحديث فصلى كل رجل على حياله فإنه لا يجوز أن يقلد غيره في هذا فيصلي كل واحد إلى اتجاه ولو صلوا جماعة ولو صلوا جماعة كما يدل عليه الحديث فلا يقلد غيره إن كان مؤهلا للاجتهاد ولا يجتهد حيث لا يسوغ الاجتهاد واضح هذا أي نعم والناس كثيرا ما يقع منهم تفريط في مثل هذه القضايا طيب يقول وقد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أترك بقية الجزئيات ما يتعلق بالقبلة لأسئلتكم نعم فلا نستطيع أن نأتي على الجميع يوجد أشياء مسائل كثيرة يعني بماذا نعرف القبلة بالاجتهاد مثلا نعم الشمس الرياح النجوم نعم المحاريب بل حتى بعضهم يعرفها بطرق أخرى مثل بعض العلامات والجبال وبعضهم في جريان الماء يستطيع أن يعرف مثل هذه الأشياء طيب نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم لا بقي حديثه. أخواني. ثم ذكر حديث أنس ابن سيرين. أنس بن سيرين رضي الله عنه. هكذا عندكم عن أنس بن سيرين رضي الله عنه. ها ايش عندكم؟ أي استقبلنا أنسا رضي الله عنه فرضي الله عنها ليست تابعة لابن سيرين أنس بن سيرين هذا أخو محمد بن سيرين نعم أخو محمد بن سيرين توفي بعده بمدة ليست قصيرة هذا متوفى سنة 150 هذا في عداد التابعين نعم يكنى بأبي حمزة وقيل غير ذلك يقال أن أنس بن مالك رضي الله عنه هو الذي سماه بأنس وكناه بكنيته بأبي حمزة لأن تعرفون أن سيرين كان مولى لأنس وهو من سبيعين التمر وهو الذي طلب المكاتبة من أنس رضي الله عنه في زمان عمر فأبى أنس فقال له عمر رضي الله عنه لتكاتبنه هذا يذكر عند قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالمقصود عن أنس بن سيرين رحمه الله مع أنه لا مانعا يقال للتابعي رضي الله عنه لكنه جرى العمل على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما لقوله تعالى صلوا عليه يا يهل الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء أو الملائكة فإنه يكفي في ذلك السلام ولو جمع إليه الصلاة لكان ذلك من الحسن يعني الأكمل إبريل صلى الله عليه وسلم عيسى صلى الله عليه وسلم لكن لا نؤمر بهذا وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم الجمع أعني بين الصلاة والتسليم ويجوز أن يصلى على غير الأنبياء والملائكة على سبيل التبع وهذا لا أشكال فيه على سبيل التبع تقول تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين مثلا لا أشكال في هذا أما على سبيل الاستقلال فإنه يجوز لكن لا يجعل ذلك شعارا يخص به أحد دون أحد لا الصلاة ولا التسليم ولا الجمع بينهما، فلا يقال مثلا علي عليه السلام، راطمة عليه السلام، وهذا ممن تقل إلى أهل السنة من أهل التشيع من الشيعة، فمثل هذا لا يقال على سبيل التخصيص يجعل شعارا يختص به أحد من الصح يخص به أحد من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما سمعنا قط أحدا يقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، عائشة عليها السلام. لكن نسمع كثيرا علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام. فهو معنى صحيح، لكن لا يخص به أحد دون غيره. وإلا يكون ذلك فيه مظاهات لأهل البدع. و وإلا فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى دل على الجواز المهم يقول استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر عين التمر معروفة إلى اليوم بهذا الاسم نعم وهي في الطريق إلى الشام لكنها داخلة في حدود العراق وعين التمر هذه فتحت في أوائل ما فتح من أرض من ارض العراق نعم فتحها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في وقت مبكر يقول فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني يعني يسار القبلة رايته يصلي على حمار يدل على جواز الصلاة على حمار، يدل عليه الحديث الذي ذكرته في المرة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان متوجها إلى خيبر يصلي على كان يصلي على حمار كما في حديث أناس رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على أن ملابس الحمار مع أنه لا يخلو من عرق في السفر، نعم أن ذلك نعم لا يحصل منه نعم نجاسة. لا يحصل نجاسة لماذا إذا قلنا بنجاسة عرق الحمار يقال للمشقة لمشقة التحرز منه ولذلك ذكرنا في الكلام على الطهارة فيما أذكر أن الكلابين ومن يخالطون هذه الحيوانات أنه يعفى عنهم في فيها ما لا يعفى عن غيرهم لمشقة يعني الذي يخالط الكلاب عنده كلاب للصيد ونحو ذلك أو لا يستطيع تحرز منها بالخلاف الذي لا يرى الكلب إلا مرة في العمر يمكن أو في عشر سنوات أو نحو هذا متى يلمس كلبا؟ نعم يقول فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة الآن يقول رأيتك تصلي لغير القبلة هو جاي من الشام إلى العراق واضح جاي من الشام إلى العراق يصلي عن يسار القبلة الآن بالنسبة لنا القبلة إلى أي ناحية نحن أهل المشرق قبلة أهل العراق من وين؟ يعني يتجهوا إلى أين؟ هاه؟ العراق إيه؟ يتجهون إلى ناحية الجنوب الغربي الجنوب الغربي. فهو يصلي عن يسار القبلة. يعني هكذا من توجه من الشرق متوجه من توجه من الغرب من الشام جاي إلى العراق. فهو يكون متوجها عن يسار إلى ناحية يسار القبلة نعم عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر صلى إلى الشمال نعم وحينما توجه من مكة إلى المدينة توجه إلى الشمال نعم فقال لولا لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله لم أفعله. هذا في أي صلاة في الفريضة ولا في النافلة؟ في النافلة، في النافلة. أما الفريضة، فإنه لا يصلي إلى غير القبلة إلا في حال العجز عن استقبالها، كما ذكرنا سابقا وذكرنا أدلة ذلك، نعم، وكما في رواية. الرواية التي في الصحيحين غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وعند البخاري إلا الفرائض إلا الفرائض فمثل هذا يدل على أن أنه يجوز أن يستقبل القبلة أي أي يترك استقبال القبلة وهو يصلي النافلة وذلك في السفر خاصة وأما في الحضر فإنه لا يسوغ بحال من الأحوال أن يصلي النافلة إلى غير إلى غير القبلة نعم إذا كان قادرا على الاستقبال وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع مع أنه يوجد من السلف من خالف في هذا وبعضهم خالف فيما إذا كان خارجا من البلد لكن ليس في سفر خرج من البلد لكن إلى غير سفر لكن هذا خلاف قول عام أهل العلم والأدلة تدل على أن ذلك يختص بالنافلة في السفر بهذين بهذين القيدين نعم ومسألة الاستقبال عند تكبيره الإحرام سبق الإشارة إليها نعم وهو أن ذلك يستحب على الأرجح من أقوال أهل العلم يعني إن استطاع أن يستقبل في أول الصلاة عند التكبيره فإنه يستقبل وذكرنا ما يدل على ذلك والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث كان وجه ركابه نعم وهذا قلنا حسنه المنذري وسكت عنه أبو داود ومن حسنه الشيخ الألباني من المعاصرين وبهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الهدي بأنه يستحب ذلك مع أن بعض أهل العلم قالوا إن استطاع فإنه يجب عليه في حال التكبيرة أي استقبل في حال التكبيرة لكن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا تدل على وجوب الاستقبال والآية في قوله تعالى نعم وحيث ما تولوا أينما وحيثما كنتم فولوا وجوه وحيثما إيش الاعتراض على القبلة اعتراض اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب فرد عليهم بهذا نعم وقالوا حيثما تولوا فثم وجه الله وذكرنا كلام ابن عمر رحمه الله نعم فأينما تولوا فثم وجه الله ذكرنا كلام ابن عمر نعم رضي الله تعالى عنه أن ذلك في استقبالها بالصلاة الصلاة, الصلاة على الراحلة في السفر وذكرنا لكم في المرة الماضية أيضاً أن هذا لا يختص بالراكب وإنما يسوه للماشي وأن الذين خصوه بالراكب يمكن أن يكونوا أن يستدلوا بما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته كما في حديث ابن عمر حديث أنس في صلاته ومتوجه إلى خيبر وحديث أنس من فعله هذا وأضافه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولربما يتطلب من الماشي حرة كثيرة لكن وأيضا يمكن أن يعلل هذا المنع بأن هذا رخصة يعني الصلاة على الراحلة في غير الصلاة على الراحلة في السفر قالوا هذا رخصة والرخصة خارج عن عن الأصل خارج عن نظائرها نعم وهي أمر مستثنى لعذر كما قيل والرخصة حكم قرر لغير عل والرخصة حكم, حكم قرر يعني على غير الأصل لعذر قرر يعني أنه ما هو بنسخ وإنما لعذر قام فإذا ارتفع العذر فإنه يرجع إلى ما كان عليه فهو خارج عن الأصل فقالوا هذا خارج عن الأصل فلا يقاس عليه لكن هذا الكلام فيه نظر لأن خروجه عن الأصل لعلة معقولة وهي إيش هي المشقة والسفر نعم فلو أنه أراد أن يتطوع يصلي الليل أو يتطوع في النهار يتنفل ثم قلنا يجب أن تجلس وتصلي وتستقبل القبلة فإن هذا يقطعه عن سفره فيقال هكذا المشات الذين يسافرون على الأقدام فإنهم يصلون وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أن الماشي على قدميه يصلي خلافاً للمذهب طيب على كل حال هنا مسألة أيضاً قبل أن نفارق هذا الموضوع وهي هل يجب على المصلي أن يستقبل عين القبلة استقبل الكعبة أو لا ماذا يقال ها؟ إذا كان في الحرم فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ولو مال عنها بحيث كان استقباله خارجا عنها فإن صلاته لا تصح تكون باطلة بلا شك وهذا يقع فيه كثير من الناس بسبب الأعمدة أو بسبب التفريط أو نحو ذلك فهذا لا يعذرون فيه ومن كان في مكة فإنه يستقبل يستقبل الحرم يستقبل الحرم لكن ينبغي أن يتفطل لهذا ما يستقبل طرف المسعى والمسعى ليس من الحرم يعني من الناس من يكون من ناحية المروة خارج الحرم فيستقبل المسعى فلا يكون مستقبلا للقبلة فلا تصح صلاته بهذا الاعتبار الذين في مكة يستقبلون الحرم يستقبلون الحرم ومن كان بعيدا عنها مثل هنا فإنه يستقبل يستقبل مكة يستقبل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة لأنهم يتوجهون إلى الجنوب فما بين الشرق والغرب قبلة وأما نحن هنا فماذا نقول نقول بين الشمال والجنوب قبلة ولهذا يقال الانحراف اليسير عن القبلة طالما أنه متوجه لجهة المغرب عندنا هنا جهة الغرب فإن صلاته تصح فإن صلاته تصح لكن أيهما أكمل أن يستقبل نعم أن لا يكون هناك ميلان لكن لو وجد مسجد فيه ميلان يسير فهل تصح الصلاة فيه أو لا تصح تصح تصح لكن لو أنهم استقبلوا الجهة الأخرى استقبلوا الشرق أو الشمال أو الجنوب فالصلاة لا تصح بحالة من الأحوال والله تعالى أعلم أنه ومما يدل على هذا أنه يمكن للإنسان أن يستقبل الجهة ولا يضره الميلان اليسير حديث أبي أيوب في الصحيحين في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة لما ذهبوا إلى الشام قال ولكن شرقوا أو غربوا فإذا استقبلوهم في الشام جهة الشرق أو الغرب معنى ذلك أنهم ابتعدوا عن الجنود بما يلان وبغير ميلان جهة الجنوب هذه لا يستقبلونها لأنها جهة القبلة بالنسبة لمن كان في الشام فقال شرقوا أو غربوا ما قال تميلون قليلا نعم فال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط نعم ولكن شرقوا أو غربوا ف فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذهبوا إلى الشام يقول وجدنا مراحيض قد بنيت إلى ناحية القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف عنها. طيب، ينحرفون عنها ويستغفرون الله؟ إذا قلنا بأنهم شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، فماذا؟ فبفي أيج إذا قلنا، فبماذا؟ لماذا يستغفرون الله؟ يمكن أن يكون لأن هذا أمر لا يليق. أو يفعل أن تبنى مراحيض مستقبلة للقبلة أو أنهم ما تمكنوا من استقبال الشرق والغرب نعم فماذا يصنعوا انحرفوا انحرافا يسيرا لكنهم لم يتمكنوا من استقبال جهة أخرى تماما فاستغفروا الله لذلك نعم فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبره ولكن شرقوا أو غربوا يدل على أن الميلان اليسير نعم يكون به الإنسان مستقبلا نعم والله أعلم طيب تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال, قال هذا يستغل عندك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسونا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم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 أو ليخالفن الله بين وجوهكم نعم يقول باب الصفوف يعني ما يطلب من تسويتها وتسوية الصفوف تكون بإقامتها بحيث لا يكون فيها عوجاج ولا يتقدم أحد أو يتأخر آخر فيكون الصف منكسرا نعم وإنما يكون على استقامة. هذا معنى التسوية. ويلحق به ما دلت عليه النصوص أيضًا من التراص وسد الفرج، سد الفرج. و الحكمة من ذلك يمكن أن يعلل هذا يعني ما يطلب من تسوية الصفوف بمعنى إقامتها بأنه اقتداء بالملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف فذكر هذا وهذا إقامة الصف وذكر التراص فيه فهذا اقتداء بالملائكة في ويمكن أن يقال بأن هذا أمر تعبد الله عز وجل به عباده وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسوة مما ينشطهم للامتثال ويحرك ذلك في نفوسهم يعني ليس مجرد الاقتداء بالملائكة وإنما لأن الله عز وجل قد أمر بذلك وشرعه وتعبدنا به وأيضا لما يحصل بسبب ذلك من قطع الطريق على الشيطان في إفساد القلوب كما سيأتي وذلك للملازمة بين الظاهر والباطن إضافة إلى قطع الطريق على الشيطان لألا يخل بصلاة العبد فيوسوس له وذلك برص الصفوف برص الصفوف فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام من تمام الصلاة سووا صفوفكم سووها بمعنى أقيموها تكونوا مستوية نعم، وقال هنا فإن تسوية الصف الفاء هنا للتعليل من تمام الصلاة استدل بهذه اللفظة من تمام الصلاة من قال بأن التسوية غير واجبة قال لأن التمام هو طلب للكمال، وذلك لا يجب وهذا غير صحيح لأن التمام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ويدل على أن هذا التمام أنه واجب. الروايات الأخرى فتجمع في الباب. نعم، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. والأصل أن الأمر أن الأمر أن للوجوب. وذكر العقوبة على ذلك كما سئت في الحديث الآخر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح فإن إقامة الصف من حسن من حسن الصلاة. فهذا لا يدل بمجرده بهذه الجزئية؟ أو هذه الجملة بمجردها لا تدل على الوجوب لكن الأمر قبله يدل على الوجوب إضافة إلى الروايات الأخرى فعن أنس أيضا في الصحيح كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا تراصوا واعتدلوا فالاعتدال هو التسوية والتراص يكون بسد بسد الفراج وكذلك في رواية عند أحمد وأبي داود والنسائي رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف حاذوا بالأكتاف نعم وقد امتثلوا هذا غاية الامتدال فكان الرجل يلزق نعم عقبه بعقب أو كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه نعم والمنكب هو هذا الذي هذا الموضع الذي يجتمع فيه العضد مع مع جانب الكتف نعم هذا هو المنكب فيا تراصون في المناكب وفي الأكعوب نعم يقول أيضا في حديث أنس عند أبي داوود مرفوعا رصوا صفوفكم فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان أو الشياطين تخللكم يعني تدخل بينكم في هذه الفرج والفجوات كأنها أولاد الحدف وأولاد الحدف الحدف ما هي غنم صغيرة سوداء في أرض اليمن والجنوب نعم فهذه أولادها كأنها أولاد الحدف. نعم، كأنها أولاد الحدث. وعند مسلم من حديث ابن مسعود استو ولا تختلف فتختلف فتختلف قلوبكم. فتختلف قلوبكم. فهنا قوله استو أمر. والأمر الوجوب. لا تختلف نهي والنهي للتحريم. فتختلف قلوبكم ذكر فيه العلة واختلاف القلوب أمر. أمر محرم. نعم. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان وفي رواية تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان سدوا الخلل تراصوا نعم فهذا كله يدل على أن تسوية الصفوف وأن سد الفرج أمر واجب أنه أمر واجب وهو ظاهر ترجمة البخاري للباب باب إثم من من لم يتم الصفوف نعم بل بالغ بعضهم كابن حزم وقال بأن الصلاة لا تصح إلا بذلك وهذا بعيد لكن عدم مراعاة هذا الجانب بمعنى إذا وجدت فجوات أو كان الصف معوجا فإن هذا ينقصها ينقصها ويؤثروا فيها، ولكنه لا يبطلها، لا يبطلها، وبهذا نعرف أنه يجب على الناس أن يتم الصف الأول فالأول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل الملائكة يتمون الصف الأول فالأول، نعم، ويتراسون في الصف. فيجب إتمام الصفوف وسد الفرج وتعديل الصفوف بحيث لا يكون فيها عوج كل هذا واجب نعم. والإخلال بشيء منه تصح معه الصلاة ولكن ذلك ينقصها فإن وجد الحرج أو المشقة فإن ذلك قد يسقط معه الوجوب قد يسقط معه الوجوب مثل ماذا مثل لو أن الإنسان جاء في المسجد الحرام ووجد الناس يصلون أوزاعا جاء ودخل من أبعد نقطة عن الكعبة بل وجدهم يصلون في الساحات والصلاة قد أقيمت والناس فماذا يصنع نقول لا تصلي خارج المسجد إذا كان يوجد في المسجد فضاء وفراغات إلا لعذر مثل يكون الناس قد سدوا الأبواب مع أنه يوجد في الداخل أماكن فارغة كثيرة جدا فماذا يصنع الإنسان نقول يصلي تقول الله ما استطعتم لكن إذا دخل في المسجد ماذا يصنع هل نقول اذهب إلى آخر صف يوجد فيه مكان وصلي فيه إلى أول صف يوجد فيه مكان تصلي فيه فصلي معهم فتفوته صلاة الجماعة أو نقول إذا دخلت سدد وقارب قدر المستطاع بحيث لا تفوت في الصلاة نعم حتى تدخل في جملة الناس هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأنه لا يجب عليه أن يصل إلى أبعد مكان جهة الكعبة وإلا لشق عليه هذا جدا لربما يؤدي به ذلك إلى أن يصلي أمام الكعبة مباشرة في الصحن، وهو من أين جاء فتفوته الصلاة لكن لو أنه صلى في الأروقة أو نحو هذا فلا بأس عليه صلاته بهذا صحيح ولا يخفى المشقة في هذا أما معد ذلك فيجب على الإنسان أن يسد الفرج وأن يتقدم ويكمل الصفوف نعم ولو لم يفعل فإن صلاته صحيحة بمعنى الآن لو صلينا فبقية الصف أطراف الصف مكتملت وأنشأ الناس صف آخر فجاء إنسان صلى معهم صلاتهم صحيحة جميعا ولكنهم قصروا نعم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن كانوا يعلمون بهذه الفرجة نعم فلا يسلمون من التبع والحرج والله تعالى أعلم ثم ذكر حديث النعمان بن بشير الخزرجي وهو من صغار الصحابة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو وأبوه كلهم من الصحابة وكانت وفاته بنحو سنة 64 للهجرة في الشام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بين بين وجوهكم بين وجوهكم يخالفن بين وجوهكم ما المراد به يمكن أن تفسره الرواية الأخرى وهي عند ابن حبان بين قلوبكم لا يخالفن الله بين قلوبكم فإذا فسرناها بهذه الرواية بين قلوبكم كيف يكون المخالفة بين الوجوه حسي ولا معنوي يمكن أن يكون حسيا ويمكن أن يكون معنوية يكون معنوي بمعنى التدابر والتفرق ويكون حسيا بأي اعتبار أن المتدابرين كل واحد منهما يعرض بوجهه عن الآخر يشيح عنه فعبر عنه بذلك لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا فيه ملازمة لا تخفى بين الظاهر وبين الباطن فإن مثل هذا التفرق يؤدي إلى تفرق في الباطن إلى اختلاف القلوب وإلى تنافرها نعم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم نعم ويحتمل أن يكون المراد يخالفن بين وجوهكم مخالفة حسية بمعنى الطمس أو المسخ كما في قوله تبارك وتعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها هذا يحتمل والمعنى الأول أقرب والله تعالى أعلم ومثل وهذا الحديث يدل على وجوب تسوية الصفوف لأنه قد رتب عليه مثل هذه العقوبة أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم فهذا يدل على أنه يحرم فعل ما من شأنه تفريق الصفوف و نعم يقول لمسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح المقصود بالقداح يعني عيدان السهام حينما تبرى يبريها على نمط أو على صورة مستقيمة تامة الاستقامة لئلا تعوج إذا رمي بها نعم فكأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه يعني أدركنا هذا المعنى وأصبحنا نحرص على تسوية الصفوف ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر يعني كأنه تركهم النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يفعله من تسويته الصفوف صلى الله عليه وسلم بنفسه فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو ليقالفن الله بين وجوهكم طيب الآن إذا كانت تسوية الصفوف واجبة وأن الكمال في ذلك هو أن يحصل التراص بالمناكب والأكعب فهل يمكن للإنسان أن يسد الفرج بأن يلزق كعبه بكعب من بجواره لألا توجد فرجه بين القدمين ولكنه يؤدي ذلك إلى اتساع التباعد أو المباعدة بين القدمين بحيث لا يحصل الارتصاق بالمناكب فهل يكون الإنسان بهذا الاعتبار قد حقق السنة كل ما شاف رجل اللي بجواره بعيده درج له بجانبه هل نكون مطبقين للعمل المشروع وممتثلين بهذا الاعتبار الجواب لا وإنما أن يصلي كل إنسان أن يأخذ من الحيز من المكان يأخذ ما يكفيه بقدر ما يكفيه ثم يلتصق معما بجواره بمنكبه وبكعبه الناس قد ينفرون من هذا الاتصال بالكعب ولكن لا أقل من أن يلتصق به بمنكبه ولا يوجد فجوة بينهما لا يوجد فجوة بينهما فهذا هو المعتبر لا أن يحرص على إلصاق القدم بالقدم ويترك المنكب يوجد بينهما تباعد هذا غير صحيح ولا يحصل به المقصود طيب لو أن الإنسان كان يصلي قاعدا فما هو المعتبر هل المعتبر هو قدم القاعد حيث نقول ألصق كعبك بكعب من بجوارك وتكون بهذا قد أعدلت الصف ويكون ظهره متأخرا أو يقال العبرة في هذا هو أليته بحيث تكون يعني الظهر أليته يعني إذا جلس يراعى فيها أن يكون على الصف تماما وأما تقدم القدم أو الركاب أو نحو هذا فمثل هذا لا يضر لا يضر فإذا كانت أليته بحذاء أقدامهم أو أعرابهم أو نحو ذلك في محل قيامهم بحيث يساوي ظهره ظهور المصلين فإن هذا هو الاعتدال المطلوب بالنسبة لصلاة القاعد مع من يصلون قياما وكثير من العامة يتأخر بحيث يحرص أن يجعل رجله قدمه مساوية لأقدامهم وهذا غير صحيح وإنما العبرة بأليته العبرة بظهره أن يكون مساوية لظهورهم إذا صلى قاعدا جيد طيب لو أنه دخل اثنان للمسجد ويوجد فرجة واحدة فماذا يصنع هل يدخل فيها واحد ويبقى الآخر ينتظر ويصلي معه لأنه كما سيأتي لا صلاة لمنفرد خلف الصف ماذا يصنعون الأقرب الله تعالى أعلم أنه يصلي معه ويترك هذه الفرجة لأنه يمكن أن يأتي إنسان ويسد هذه الفرجة لكن هذا لا تصح صلاته منفردا خلف الصف فهذا أمر لازم واجب لا تصح الصلاة معه يعني الانفراد فيجب أن يقف معه غيره فصلاتهما معا في صف أولى من دخول أحدهما في الصف وترك الآخر وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ورجحه صاحب الانصاف. طيب لعل هذا يكفي في ما يتعلق بتسوية الصفوف وإن كان هناك مسائل ففي الأسئلة إن شاء الله الآن وقت الأذان يبدو أنه ما يمدينا نقرأ الحديث الآخر أنتم طلبتم اليوم أن يكون عن طلب العلم ولذلك لم أرى سؤالا على كل حال أكتب وسيلتكم حتى لا تنسون لأن يكملوا بها ما نقص بإذن الله عز وجل